الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ, الشيخ محمد سيد حاج رحمه الله يقدم لكم هذه المادة, لكم هذه المادة. الحمد لله رب العالمين قيوم السماوات والأرضين ورب الخلائح أجمعين إله الأولين والآخرين أحمده سبحانه حمد الشاكرين الذاكرين وأصلي وأسلم على سيدي ولدي آدم أجمعين إمام الصابرين وقائد المتقين وقائد الغر المحجلين حبيب رب العالمين المبعوث بخير دين الهادي إلى صراط الله المستقيم وعلى آله وأصحابه أجمعين وفي رحاب المصطفى صلى الله عليه وسلم ننزل اليوم نتفيا ظلال جانب من أعظم جوانب الحبيب صلى الله عليه وسلم تلألؤا واشراقا سنقف مع خلق نحتاج أن نتعلمه من نبينا الكريم صلى الله عليه وسلم إنه خلق الصبر إن رجلا في عنفوان شبابه لم يتعد الرابع والعشرين من عمره بعد أن تزوج من امرأة أكبر منه بكثير وظل وفيا لها طيلة حياته حتى بعد وفاتها فإنني اشعر باعجاب وتبجيل متجددين لهذا المعلم العربي العظيم ان في كتابه حياه وتعاليم محمد النبي صلى الله عليه وسلم علم الناس الصبر القران جاء حاثا وحاضا على الصبر في تسعين موضع منه وأما صبره هو صلى الله عليه وسلم فيضرب به المثل صبر صبرا عظيما وقال الله عز وجل له في التنزيل واصبر وما صبرك إلا بالله وقال له في التنزيل فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل صبر على اذى المشركين وهذا النوع الأول من أنواع الصبر صبر على كلامهم البذيء وعباراتهم الجارحة صبر على مواقفهم على قولهم كاهن وشاعر ومجنون ومعلم وكذاب ومفتر أعوذ بالله صبر على هذه الكلمات حتى قال الله عز وجل له ليقال لك إلا ما قد قيل للرسل من قبلك لتسمعون من الذين اوتوا الكتاب من قبلك ومن الذين أشركوا اذى كثيرة صبر صلى الله عليه وسلم على أذاهم صبر على حصار الشعب حتى قال أبو طالب لاميته المشهورة لما رأيت القوم لا ود فيهم وقد قطعوا كل العرى والوسائل ونابذونا بالعداوة والأذى وقد طاوعوا أمر العدو المزاولي حتى قال وثور ومن أرسى ثبيرا مكانه وراق لبر في حراء ونازل يحدث عن قطيعة أهل مكة جزى الله عنا عبد شمس ونوفل عقوبة شر عاجلا غير اجل ذكرهم بالبيت وبالحجر المسود اذ يمسحونه اذ اكتنفوه بالضحى والاصائل لامية طويلة جدا يذكر فيها أهل مكة برحمهم وأنهم قطعوا الرحم خنق النبي صلى الله عليه وسلم واستهزئ به حتى قال الله له إنك كفيناك المستهزئين صبر على أذاهم صبر على أذا المشركين ويوم الطائف خير دليل على ذلك خرج من مكة يسير على قدميه حتى وصل إلى الطائف فرد من الطائف بالسفهاء واغروا به المجانين والأطفال والرقيق فرموه بالحجارة حتى ادموا اقدامه وكان هذا من اشد ما وجد صبر صلى الله عليه وسلم على الحروب وعلى اللقاء خاض المعارك بثبات عجيب وبصبر فذ وصبر على الاذى والضرب يوم احد يمسح الدم عن وجهه كسرت رباعيته وشج وجهه ويمسح الدم ويقول اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون صبر على الجوع وعلى مرات الحياة وعلى مقاسات الأيام صبر صبرا عجيبا صبر على فراق أمه وعلى فراق زوجه ابتلي النبي صلى الله عليه وسلم بفراق جميع ابنائه. بنين وبنات في حياته عدا فاطمة رضي الله عنها التي توفيت بعده بستة أشهر مات جميع الذكور في حياته حتى قال الكافرون محمد أبتر فانزل الله تسليه وتطيبا له إن شانئك الذي يشينك ويتكلم فيك بالكلام الشين هو الأبتر وفقد زينبه ماتت في حياته ودفنها وفقد رقيته وماتت في حياته ودفنها وماتت أم كلثوم في السنة التاسعة ودفنها ومات إبراهيم في السنة العاشرة ودفنه صبر صبرا عظيما صبر النبي صلى الله عليه وسلم الصبر بكل ما تحمل كلمة الصبر من معنى دميت أصبعه في يوم من الأيام فقال هل أنت إلا أصبع دميت وفي سبيل الله ما لقيت صبر بكل أنواع الصبر وتجرد للدين وتجرد للقيم وتجرد لبث الروح في البشر والإحياء وإزكاء الضمير الإنساني بالمعاني السامية صبر صلى الله عليه وسلم صبرا والله يحير لو أنك قرأت فقط كيف انه صبر على المنافقين وعلى أذاهم في المدينة صبر على اليهود وعلى كيدهم وإن كان مخرهم لتزول منه الجبال يكيدون كيدا وأكيد كيدا صبر على مكايدات صبر على دسائس صبر على مؤامرات صبر على مكر عظيم صبر على الطعن في عرضه شهر كامل والقران في هذه المحنه يرفع من قيمه النبي صلى الله عليه وسلم كان يمكن ان تنزل براءه امنا وسيدتنا عائشه رضي الله عنها في نفس اللحظات لكن الله اراد ان يختبر نبيه وان يقوي معدنه وان يختبر صلابته شهرا كاملا فبالله أي صبر هذا الذي صبره نبينا صلى الله عليه وسلم صبر صبرا عظيما أسوأ شيء أن ترد ولذلك جعل رده يوم الطائف أشد عليه من يوم أحد لما ردوه وأغر به السفهاء صبر في مكة وصبر في المدينة وعاش حياة كلها معاناة وفوق ذلك علمنا أعظم قيمة في الحياة علمنا قيمة الصبر ودعا إليه وحث عليه وحض عليه فكان صابرا ثابت القلب ثابت الجنان صلى الله عليه وسلم لم يتزعزع وسبب صبره ثقته في ربه سبب صبر النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان واثقا في الله سبحانه ما المطلوب منا أعزائي المطلوب منا أن نتعلم عدم العجلة وباختصار أن نترك الشفقة الناس الآن شفقانة الحقيقة داير صبور ومبرأ من كل غبرة حيض وفساد مرضعة ودائم غيل وإذا نظرت إلى أسرة وجه برقت بروق العارض المتهلل إنه يعلمنا أن نجني الثمار بالصبر الأمر الثاني أن نعلم أن الدعوة تحتاج إلى صبر وخاصة مع المخالفين والمعاندين ينبغي أن نصلح بطول النفس في سياسة الإصلاح الذي ينبغي أن أؤكده أنه ينبغي أن نتعلم من السيرة طول النفس والصبر على الأذى من اجل أن نثمر ومن أجل أن نصلح اسال الله أن يوفقنا لما يحبه ويرضى وأن يأخذ بنواصينا الى إلى البر والتقوى إنه ولذلك والقادر عليه وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على عبده ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم